وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم أما بعد فأيها الأحبة في الله ما ألطف الله في قدره قال يوسف عليه السلام يذكر نعمة الله عليه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 اللهم إنا نسألك لطفا من عندك في أمرنا كله وفي كل قضاء وقدر قدرته علينا يا رحيم لطف الله إذا تدارك العبد عاش جنة الدنيا عاش الجنة بأن يعيش اللطف في القدر فاللطف لطفان لطف ظاهر ولطف باطن اللطف الظاهر أن يلطف فيما يقدره عليه فتجري الأحداث كما يبدو لك في الأحسن أما اللطف الباطن فأن يفيض الله على قلبك عند نزول القدر سكينة بحيث ينطق اللسان فيقول الحمد لله لطف الله عز وجل جعل ليلتنا هذه توافق ليلة البراءة كما سماها الإمام البيهقي ليلة النصف من شعبان أيها الأحبة في الله سنفرد هذه الليلة بالكلام عن لذة القرآن لننتهي من هذه المسألة في ليلتنا هذه إن شاء الله و قبل ان اتكلم في قضية لذة القرآن اقول انه كثيرا ما تتغلب مادية الانسان على روحانيته ليه للتصاقه بالارض واشتغاله بمطالب الجسد هذا هو الواقع ان الانسان خلق من جسد وروح. الجسد له غداء وله رداء وله راحة وله لذة الجسد له لذة فحين تشرب شرابا حلوا حين تأكل طعاما لذيذا حين تستمتع بسين فإنك حين ذاك استمتاعك جسدي الجسد هو الذي يستمتع بذلك الروح تحتاج أن تستمتع كثيرا ما تتغلب تلك المادية العناية بمظاهرنا دون العناية بأرواحنا لماذا؟ بانتغال الإنسان بحياته فكان لابد من إتاحة فرصة للروح تتلزز فيها بمسارفة العالم العلوي وتتخلص من قيود المادة وأذرانها وأوهاق الأرض. إخوتي أصدقكم والله أن قمة الكمال البشري تعادل الجانب الروحي مع الجانب المادي في الإنسان. ليس الإنسان مطالبا أن يكون ملاكا ولا هو يسمح له ان يكون حيوانا بل هو انسان للملائكة يمت بصلة وتنازعه الحيوانية فلا ينبغي ان يتركها بالمرة لذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا رهبانية في الاسلام فكمة الكمال هذا التعادل ولذا انظر الى هذه الاية العظيمة من كتاب الله من كلام الله اشار الله عز وجل الى هذه القمة انها يبلغها الافراد وهم الانبياء الانبياء بالطبع ومن تابعهم وسار على نهجهم فمثل الله مكانهم في الارض بالاكل من الطيبات ومكانهم في السماء بالعمل الصالح فقال يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا إني بما تعملون علي أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين فقال كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون وبقدر تغلب المادية تكون درجة اقتراب الإنسان من البهيمية ذلك مستوى وضيع تنبه عنه الفطر النقيه وتنبذه التعاليم السماوية وبقدر تغلب الروح والروحانية تكون درجة اقتراب الإنسان من الملائكيه وبالرغم أيها الأخوة مما يصحب هذه المنزله من طهر وصفاء درجة الملائكية فان الاسلام لا يحب لابنائه ان يكونوا ملائكة والله لو لم تذنبوا لا لذهب الله بكم واصلوا قال انكم لست كاياتي لا تواصلوا لماذا لان الدور الذي حدد للمؤمنين هو دور البشر الذين يمثلون الحلقة الوسطى بين خلي بالك ثلاث اشياء بين الارض والسماء فليس لهم ان يقتربوا من الارض الا بمقدار ما يقتاتون ويتزينون انه ليس مسموحا للمسلم ان يقترب من الارض الا بمقدار ما يقتاتون ويتزينون قال الله قل من حرم زينة الله التي اغرج لعباده والطيبات من الرزق وقال صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وآله وسلم قال قال صلى الله عليه وآله وسلم بحسب لقيمات يقمن صلبة تسبك يعني يكفي لقيمات دمع لقيمة واللقيمة تصغير لكم الهدف يقمن صلبة عشان ظهر يتفرد بس يقدر يصلي ويقوم لله فهذا هو المطلوب بالنسبة للارض اتنين وليس لهم ان يبتعدوا عنها عن ايه عن الارض الا بمقدار ما يتخلصون من ظلام ظلمها قال تعالى اسمع كلام ربنا كلوا من طيبات ما رزقناكم ولا ولا تطغوا فيه فيحل عليكم غضبي عمرك سمعت الآية دي طيب اسمعها تاني صلي اللهم صلي على النبي محمد والله ما عجباني صلاتك على النبي. عليه وعلى آله صلاة والسلام فإذا كنت أنا كبشر مش عجبني أنا كتب صل صل توصل لربنا ازاي مش صارك تعمل هيصة ولكن صلي من قلبك اللهم صلي على النبي محمد وآله وسلم تسليما كثيرا قال تعالى كلوا من طيبات ما رزقناكم وايه ولا تطغوا في الطغيان مجاوزة مجاوزة الحد قال تعالى ان لما طغى الماء طغى الماء يعني ايه جاوز حده اذا ما هي فرحون انه طغى جاوز حده فالطغيان مجاوزة الحد فمسلوح لا تاكل بايه بحدود من طيبات ما رزق لكم ايه ولا تطغوا فيه اللي يحصل، فيحل عليكم غضبي ومن يحلل عليه غضبي فقد هوا، هوا، عجيب هذه الآية وزمان لما كنت بتكلم عن الهوى وقفت مع هذه الآية لما طلعنا آيات القرآن كلها بتتكلم عن الهوى دي فيها، ومن يحلل عليه غضبي فقد هوى هوى هنا يعني حص ونزل وسقط. ولكني آنس منها أنا آنس منها في معنى فقد هوى يعني فقد وافق الهوى ووقع الهوى اللي هو المزاج الشخص والله أعلى وأعلم ثلاثة احنا بقول للانسان حرق وسط بين الملائكية وإيه والحيوانية فليس له ان يقترب من الارض الا بمقدار ما يقتات. ليس له ان يبتعد عن الارض الا بمقدار ما يتخلص من الظلم والظلام ثلاثة ليس لهم ان يبتعدوا عن السماء الا بمقدار ينزون على بشريتهم ويحتزون بها قال الله لرسوله قل انما انا بشر مثلكم يوحى, يوحى لذلك لما طلب موسى اكثر من ذلك قال ربي اريني انظر قال لن لن تراني انتبه فلا يبتعد عن السماء الا بمقدار ما يحافظ عن بشريته ولا يقترب من السماء الا بمقدار ما يهتدي بانوارها قال تعالى واذا سألك عبادي عني فاني قريب تأمل اوه بس وقف الزيارة كده وتأمل واذا سألك مين عبادي عني فاني قريب نعم هو قريب ولكن العبد عبد والرب رب العبد عبد وايه والرب رب لكن مش معنى ان في اني قريب وهو معكم اينما كنتم وما يكون من نجوى ثلاثة الا هو معه الى اخره هذه الايات العظيمات مش معناها ان يقول لك شفت قضيه اللبن دي فيها دسم فيها اي شيء تقول له اه فين يقول له دايبه في اللبن كده يقول له اه ربنا دايب في كله كده افتراء. وكف اهل الحلول والاتحاد لا وانما جل جلاله مستوى على عرشه فوق فوق تمواته استواء يليق بجلاله وكماله ليس كمثله سيء وهو السميع البصير بائل عن خلقه فهذه اشتغازات اربع للاقتراب من الأرض والبعد عنها والاقتراب من السماء والبعد عنها لذلك نقول أن الحكمة التي توخاها رسول الله صلى الله عليه وسلم حين نهى عن الوصال هي أن الصوم إنه لا يهدف إلى تغليب الروحنية على المادية ولكنه يهدف إلى الأخذ بناطية القوى القلبية المغلوبة حتى يسمو بالانسان عن مرتبة البهائم فمن شاء الوصال فحسبه ان يترك الفطور ويختفي بالسحور ويكره له ان يتمادى في اهمال مطالب بدنه فيترك الوجبتين جميعا لا خليك في الوصف خليك في الوصف مش مركوب انك تبقى مالك ما علاقت هذا بموضوعنا الليلة موضوع الليلة اننا لما تكلم في الشروط العشرة لتلاوة القرآن لاستشعار لذة القرآن واحد يقول لي طب انت بتقرأ القرآن كذا لما سواحنا كيف نصلي في أسرطة السؤال يعني مطلوب من الواحد انه على طول يصلي كذا يقول احنا بنذكر الدرجة المثلى. والإنسان إذا استطاع أن يصل إلى هذه الدرجة فمعتقد أهل السنة أن الإيمان يزيد وينقص فمع زيادة الإيمان يصل وإذا نقص الإيمان نزل وأكرر كلمة ابن رجب التي هي على لساننا دائما وليس شرط المحب العصمة مش شرط اللي بيحب ربنا ان يبقى معصوم من المعاصي لا وانما شرطه انه كلما زل ان يتلافى تلك الوصمة كلما يقع يقوم يستغفر اللهم تبع علينا وعلى عصات المسلمين بدانا في لقاء الماضي في ذكري كيف نقرأ القرآن فذكرنا اول سبيل لتحصيل هذه اللذة الشرط الاول فهم عظمة الكلام وعلوه وفضل الله سبحانه ولطفه بخلقه في نزوله دل جلاله عن حرش جلاله الى درجة اثام خلقه ما تقول الحمد لله الدليل هذا قول الله ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر زي ما قلت لكم في اللقاء الماضي ما عليش لي يقول تاني بس صلي صلى الله عليه محمد وسلم تسليما كثيرا ان الكلام صفة من صفات الله صح صفة واحنا نعلم جيدا ان الصفات نوعا صفات ذات وصفات افعال صفات ذات وايه وصفات افعال صفة ذات معلومة الرحمة صفة ذات لكن صفات الافعال النزول والهرولة و طب الكلام هي صفة ذات وصفة فعل في نفس الوقت فصفة ذات فالله متكلم صح ولا لا وكلم الله موسى تكليمه وان احد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله يبقى صفة ذات ان الله متكلم زي ما العلماء بيقولوا بقى متكلم بالقوة ومتكلم بالفعل يعني ايه قبل ما تقول لي يعني ايه اقول لك انا يعني ايه بس تصلي صلى الله عليه وسلم متكلم بالقوة يعني عندنا الاخ سيد ربنا يكرمه ويا رب يكرم المسلمين اجمعين ايه ساكدة ها في الموقع تماما هل هو اخرص امه المتكلم متكلم ولا اخرص يا جماعة امه هو ساك ده اسمه متكلم بالقوة يعني متكلم بالقوه يعني متى ساء ان يتكلم ايه تكلم هو اللي اسمه متكلم بالقوه انا بقى متكلم بالفعل لان ايه عمال اتكلم اهو خروج الكلام ده فعل والذكور بيبقى متكلم بالايه بقوه الله متكلم بالقوه صح ومتكلم بالفخل يعني متى شاء يعني يتكلم تكلم وفعلا هو تكلم جل جلاله ما تقول الحمد لله كلام الله صفه لما نيجي نقول ينزل ربنا طب ينزل نثبت النزول صح النهار ده بعض الإغواء مش فاهم كويس مسألة الصفات ونيف تشعر عقيدة والله ربنا ينسل يظن ان ان القضية امروها كما جاءت يعني التفويض يعني لما يجي يقرأ يد الله فوق ايديهم يعني ايه يقول يعني يد الله فوق ايديهم تيجي تقول له هنا اثبات ان لله يد يقول لك لا هو ربنا قال لي يد احنا نمرها كما جاءت دول المفوضة مبتدعة لا ده انت لما تثبت ينزل ربنا يبقى تثبت ان الله ايه ينزل ومن أتاني يمسى هرولت إيه مع الله إيه يهارو الامور تثبتها كده تثبتها لكن اللي بتفوض فيه الكيفية ينزل ينزل الزاي باه هنا نقول أسجد أيها العقل العقل يعمل يعمليه أسجد لأنك لا تستطيع أن تفكر فيها لا تستطيع ان تستوعب هذا. لا تخدش. فعقلك لما يجي فكر في الكيفين ونش. خلاص. هنا في قضية الكلام صفة ولا لا? زي صفة النزول? لما نجي نقول كلام ازاي? العقل لا يستطيع. فمن رحمة الله ان فتر جلال الكلام بالحروف والأصوات بالحبر والورق حتى يستطيع عباده أن يفهموا ويتلوا ويدركوا وإلا لو ظهرت تلك الصفة على حقيقتها لما قام لكلام الله أرض ولا ثماء ولا خلق ولا بشر ابدا لذا قال الله لو نأنزلنا هذا القرآن على جبل ليه لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله زي فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا دكا فكذلك لولا ان الله جل جلاله قد حجب وجهه الكريم بالنور لا أحرقت سبوحات وجهه ممتد إليه بصره من خالقه فكما أن حجابه النور فالكلمات والحروف والأصوات حجاب لصفة الكلام وصلت يا شباب فلما تجي تقرأ القرآن تستشعر عظمة الكلام. عظمة الكلام. ده كلام مين? الله. كلام مين? كلام الله. كلام الله. النهار الناس بتعتز رحت بديوان احمد شاوي. بكم ده يا عم? قال لي بألف جنيه. ليه? ما هو بخمسة واربعين جنيه برا هو? الاصلي ده عليه خط احمد شاوي. كاتب عليه اهداء. ويه يعني غط حمد شوئيه فما بالك ان الكلام ده كلام مين الله كلام مين استشعرها لا وتبتيرها ان ده كلام العظيم الجليل الكبير ولكن رحمك فقال ولقد يسرنا القرآن للذكر ثم استدعاك فقال فهل من مدكر؟ حد عنده استعداد يا شباب؟ نختم القرآن في الإسفادة حد عنده استعداد بالمعنى الجميل ده؟ بالمعنى العظيم ده؟ انك تفهم ان اللي انت بتقراه ده كلام من؟ الله الثاني التعظيم للمتكلم الاولية تعظيم ليه؟ الكلام التانية تعظيم المتكلم عند بداية تلاوة القرآن ينبغي أن تستحضر في قلبك عظمة المتكلم أن تعلم أن ما تقرأه ليس من كلام البشر وأن في تلاوة كلام الله غاية القطر فإنه تعالى قال لا يمسه إلا المفهرون كما أن ظاهر جلد المصحف وورقه محروس. عن ظاهر بشوة اللامس الا اذا كان متطهرا شرط مس المصحف ان يكون الانسان طاهر فمعناه معنى الكلام محروس عن كل رجس لا يصل الى قلب غير طاهر اقول ثاني تبصل صلى الله عليه وسلم كما لا يصلح لمس جلد المصحف كل يد فلا يصلح لتلاوة حروفه كل لسان كما يحرم مس المصحف على كل محدث يمنع ويحرم فهم المصحف كل قلب غير طاهر. طب ازاي نفهم نطهر قلوبنا الاول الله ما طهر قلوبنا نطهر قلوبنا ازاي ان احنا نقول له يا رب قلبي هو طهروا لي. تسلموا للملك لكي يطهره لك ازاي ان تستحضر عظمة المتكلم عظمة ليه المتكلم صاحب الكلام جل جلاله إزاي أن تتفكر في أسمائه وصفاته وأفعاله بل في خلقه قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم تفكروا في آلاء الله ولا تتفكروا في ذات الله فتهلكوا طب عايز تفكر في مخلوقات الله عايزك النهاردة ده تكليف تطلع فوق سطح بيتكم كتير قلت لكم السنة اللي فاتت وظن زي كده بقى لك قدي ما شفتش السماء النهاردة وللأسف مين اللي بيعد النجوم الحبيبة بيعد النجوم مثل عسن يقول سبحان الله وإنما عسن بيحب زانية للأسف للأسف زمان وإحنا في الجيش الكينجي والشينجي والحاجات دي كان تبقى الخدمة مع واحد كده ويبص للأمر علمني فعلا أن أتأمل القمر بس هو كان بيبص للأمر على أنه ليلة وكان الإنسان يود فعلا يود الآن اللهم أصلح قلوبنا يا رب اين ذاك القلب? حين ينظر الانسان الى القمر ويقول سبحان الله للنجوم ويقول سبحان الله لزرقة السماء ويقول سبحان الله انا عايزك تطلع بعيد عن النور ده الكهرباء اقصد يعني بعيدا عن الكهرباء اللي مضيعة النهار السماء فانا مش هادرين نشوف السماء من ايه? من العمهرات الطويلة او الانوار الكهرباء التي تحشو لها ابصارنا فعدنا لا نرى قدرة الله للآثرة ممكن تطلع بره لو معك عبابية كده اوصل لحد اي مكان صحراء. وانظر الى السماء تأمل تأمل تأمل حقيقة انظر وتأمل وتذكر انظر الى السماء وارتفاعها انظر الى النجوم انظر الى الكواكب وكلما تدقق وهذا والله الحقيقة بس جرب كلما تدقق انت كنت بتشوف ايه نجوم كده تلاقي من كل نجمة ونجمة. نجمة. نجمة. نجمة. مش ممكن. مش ممكن. لو كنت شفت النجوم انبارح كنت اكلها ايه? هاجة تذهل العقل. والله تجعل القلب ينخلع فعلا ليطوف في السماء فيقول سبحان ربي العظيم. بس العظيم بقى العظيم. تبقى فاهم يعني ايه العظيم? تمت. تأمل في هذه السماء وقول سبحان ربي العظيم شوف السماء دي أدئين أدئين يقولون لك الشمس أدئين المجرح أدئين وفي الدنيا كم مجرح شوف هذه العظمة والاتساع وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤدون حفظهما وهو العلي العظيم ايه فهم افهم عظمة ربنا اللي الحديث رقم 150 في السلسلة الصحيحة يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم اذن لي ان احدث عنديك ان احدث عن ايه عن ايه ديك ديك من اللي بيد ده مخلوق من مخلوقات الله قد مرقت رجلاء الى سابع ارض وانثنى عنقه تحت العرش وهو يقول سبحانك ما اعظمك فيقول الله لا يعلم هذا من حلف بك كاذبا ده ايه ديك شوف الديك ده رجليه بتسمي حرب ولابته تحت الحشر ده ايه ديك. من الذي خلقه الله عرفت ربنا العظيم يبقى لما تركع تقول ايه سبحان ربي العظيم تبقى مثلا يعني زي ما عبد الحليم حافظ يركع للجمهور ها تركع ازاي بقى يبقى في قلبك ايه سعتها لما بتركع لي مين? للعظيم. يبقى ما تركع تقول سبحان ربي العظيم. يبقى عرفت ربنا قد ايه? عظيم. عظيم. يبقى لابد انك تستحضر عظمة الله. حين تستحضر مشهد السماوات والارض. والفن والانس والدواب والاشجار. حين تعلم. أن الله هو الخالق لجميعها القادر عليها الرازق لها حين تعلم أن الكل في قبضة قدرته مترددون بين فضله ورحمته بين نقمته وصطوته إن أنعم فبفضله وإن عاقب فبعزله أنه هو الذي يقول هؤلاء إلى الجنة ولا أبالي وهؤلاء إلى النار ولا ولا أبالي وهذا غاية العظمة والتعاذ غاية العظمة يوم القيامة وكان نفس تصلي بكم النهاردة ركعتين بسورة غافر عشان نقرأ لمن الملك لمن الملك حديث عبد الله بن عمر في الصحيحين رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو على المنبر يقرأ هذه الآية فيقول يحمل الله السماوات على اصبع واشار باصبعه مش انا والاراضين على اصبع ويقول انا الملك واشار باصبعه انا الملك لمن الملك والرسول يهتز على المنبر حتى قلت اثاقط هو به؟ حتى ما خفت لا يوقع من على المنبر صل عليه صلى الله عليه الله يحمل السماوات على على اصبع شوف السماوات اللي انت مش قادر عينة تقييم واحد على مليون من حجم سماء من السماوات الله يحملها على على اصبع عرفت عظيم الدين ولا ما تقدرش ما أدرش الله العظيم يبقى لما تقرأ القرآن تستحضر عظمة الله فيحصل الثالث الثالث اللي هو ايه حضور القلب ايه حضور القلب وترك حديث النفس قال الله تعالى يا يَحْيَى خُذِي الكتاب بِقُوَّةِ قالوا في تفسيرها أي بجد واجتهاد خذ الكتاب خذ القرآن بإيه؟ بقوة مش المقصود في يحيى عليه السلام يحيى عليه السلام خذ الكتاب الإنجيل لكن لما نيجي نقول أن هذا الأمر عام أن كل من أخذ كلام الله يجب أن يأخذه به بقوة بجد واجتهاد أخذه بالجب أن يكون متجردا له عند قراءته منصرف الهمة إليه عن غيره لما امسك المصحف وقرأ بسم الله الرحمن الرحيم ألف لامي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 خالص نهائي بالمرة ما فيش في ذهني وأنا بقول ألف لام ميم إلا التفكير بأن هذا الكلام كلام من الله من العظيم هي دي السمرة لما تفهم الكلام وتعظم المتكلم يحضر القل قيل لبعض السلف اذا قرأت القرآن تحدث نفسك بشيء قال اوى شيء احب الي من القرآن حتى احدث به نفسي حتى احدث به نفسي لما تكون مع انسان بتحبه بتفكر في حاجة تانية مع انسان بتحبها بتفكر في حاجة تانية مزغول به حاجة تانية كان بعض السلف اذا قرأ اية لم يكن قلبه فيها أعادها ثانية أنا قرأت أولئك على هدى من ضبهم وأولئك هم المفلحون ما كانش قلبي حاطش أعمل إيه أعيدها تاني برضو القلب مش حاطش بنسبة عشرين في المئة دول أعمل إيه عيدها يبقى اربعين في المية عيدها ثالث يبقى 80 في المية عيدها رابع 90 في المية خامس 99 في ستة ممكن تيجي المية ان شاء الله طب لو ما جاتش خليك خليك مستعجل ليه تحدي بقى نكون او لا نكون تقول لنفسك كده شوفي ما فيش مش هتعديها غير ما تفهمي طب عدي وبكرة تفهم لا طب بعدين نتفهم مش ممكن طب ننام ونكمل مش هيحصل طب نأكل عشان نفهم مش هيحصل برضو تفهمي الأول تحدى نفسك احنا بقلنا النهاردة سنين طويلة عملين يا رب ونقول بكرة نفهم بكرة يحضر القلب بكرة نترك الوسوسة. بكرة نتدبر. بكرة نتأمل. بس لا اعلم بس انت خلص. هيا. وما حصلش حاليا. كل يوم بنزد سوءا. صح? صح. اللهم عافنا ولا تبتلينا يا رب. فلذلك احنا بنسميها الليلة دي ليلة التحدي. ليلة البراء، اللهم اكتب لنا فيها براءة من النار. زي ما قلت لك الصفة دي. حضور القلب. وترك حديث النفس. سامره عن التعظيم تعظيم الكلام وتعظيم المتكلم فهنا تأنس به وتستبشر ولا تغفل عنه ففي القرآن ما يستأنس به القلب اللهم ارزق قلوبنا الأنسى بك يا رب إن كانت التالي أهلا له فكيف يطلب الأنسى بالفكر في غيره وهو متنزه ومتفرج الذي يتفرك في المتنزهات لا يتفكر في غيرها النهاردة واحد يقول لك عايزة روح جننتي الحيوانات يا ابني تروح ليه كلها حيوانات هتروح تعمل تعمليه بس لا داعي لجهابي لهنا يقف قدامي النسانين او قدامي القروض مزهول بلازي خلينا قدامي التلفزيون شوف الناس يتمين عامل ازاي وخصوصا قدامك في الكرة انا اللي فين انا متخيل والله اني مخف على رجلين اللعيبة بيسصوص بالضبط كده والله فعلا عمالين يصوصوا في دماغه كده كده كده دماغه بتتصرف عندنا تركيز قدنا في القرآن مش ممكن يا ريت يا اخويا يا ريت يا ريت نص التركيز ده مش كله ما عملش انظر كيف قد انبهرت عقولهم وقلوبهم وثبتت رؤاهم لو واد الكلف اسقط يلا سكت اليس ابوهم يتابع المسلسل وعياذوا بالله يقولون ان في القرآن دي اعايز اعادة بقى بس ان شاء الله تكون بعد العيد باذن الله لما نعيد بمغفرة الله ذنوبنا يقولون أن في القرآن ميادين وبساتين ومقاصير وعرائس وديابيج ورياض في الشيط موجود دلوقتي بعنوان بساتين القلوب أتكلم عن بساتين القلوب لما ندخل بساتين القرآن بقى هتبقى حاجة خالص إن شاء الله بإذن الله تعالى يكون ولكن إذا دخل القارئ الميادين وقطف من البساتين ودخل المقاصير وشهد العرائس ولمس الديابيد وتنزه في الرياض استغرقه ذلك كله وشغله عما سوى القرآن فلم يحسب قلبه عن القرآن طرفة عين بس تدخل وتلبس وتقطف وتعيش وتدوق حينها يكون القلب روضة من رياض الجنة الرابع التدبر واحد يقول لي لا في فرق بين حضور القلب والتدبر اه ده احنا بنحضر الالبع سنة نتدبر دي محلة رابعة ده مستوى رابع التدبر فان العبد قد يحضر قلبه ولا يتفكر يقتصر على سماع القرآن ولا يتدبر المقصود من القراءة التدبر كتاب أنزلناه إليك مبارك ليه؟ ليدبروا آياتك وليتذكر أولو الألباب لذلك سن الترتيل في الظاهر ليمكن التدبر بالباطن ليتمكن من التدبر في باطن قلبه الترتيل يعني اللي بيقرأ كده ومن الناس من يتري له الحديث ليضل عن سبيل الله غير علم ويتغذى أزغا أولئك لهم عذاب مهين وإذا تتلى عليه آياتنا ولا مستكبرا كأن لم يسمعها كأن في أذنيه وقرا فبشره بعذاب أليم ده يتدبر ليس ممكن وإنما التدبر ازاي بأسه بالترتيب يرى تدوير فهم الحذر اللي أنا أريته ده حذر التدوير ما؟ وليه؟ ومن الناس من يشتري من يشتري له والحديث ليضل عن سبيل الله بغير علم ليضل عن سبيل الله بغير علم ويتخذها وزوا واحدة واحدة كلمة كلمة ايه ايه حرف حرف يراجع ودي كانت قرأة النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ السورة يقف على رؤوس الآي يرتلها حتى تصير اطول من اطول منها يعني يا رسولة لقمان تبقى اطول من سورة النساء رغم نديك ربعين ونصف وصورة النساء جزء ونص أو جزء كده تعريب فالشاهد يا شباب أننا ينبغي أن ننتبه إلى هذا أن ننتبه إلى أن نقرأ بالترتيل ورتل القرآن ترتيل قل إني أمرت أن أعبد رب هذه البلدة الذي حرمها الآية وأن أتلو القرآن وأن إيه أتلوا التلاوة فلذلك قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه لا خير في عبادة لا فقه فيها ولا في قراءة لا تدبر فيها إذا لم يتمكن من التدبر إلا بترديد فليردد يردد الآية ولذلك ينبغي أن يتفكر فيما هو سامعه من إمامه ومن بعد إمامه عامر بن عبد قيس قال الوسواس يعتريني في الصلاة الوسواس يعتريني في الصلاة واحد دلوقتي فرح قالك بس عامر بن عبد قيس كان عنده واتساب طب يسمع كان بيوسوس ازاي قال الوسواس يعتريني في الصلاه قيل في امر الدنيا قال اعوذ بالله والله لان تختلف في السنه حب الي من ذلك ولكن يغلي قلبي بموقفي بين يدي ربي وكيف اني انصرف بعد ذلك الا لما بقف في الصلاة واتذكر حديث النبي ما صلى عليه صلى الله عليه وسلم ما منكم الا سيكلمه ربه وانا بسمع القرآن كأن ربي يكلمني فاتذكر وقوفي بين يدي الله اخاف واترهب وكف فانشغل فسمى الانشغال بغير التلاوه سميه وسوس لكن انت بتوسوس في والعياذ بالله والعياذ بالله لذلك قام صلى الله عليه وسلم بآية يرددها إن تعذبهم فإنهم عباد وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم تميم الداري قام بآية أم حسب الذين اجترحوا السيئات الآية سعيد بن جبير قام بآية وامتاز اليوم أيها المجرمون قال بعض السلف اني لافتتح السورة فيوقفني بعض ما اسهد فيها عن الفراغ منها حتى يصطع الفجر كان بعضهم يقول اية لا اتفهمها ولا يكون قلبي حاضرا فيها لا اعد لها ثوابا اية ذكر عن بعض السلف انه قام ليلة بي إياك نعبد وإياك نستعين بس طول الليل يقول ايه إياك نعبد وإياك نستعين عايز يفهم عايز يفهم ولذلك قد توقفك آية لا تستطيع أن تجاوزها إلا بقطع الفكر فيها بعض السلف تلا سورة فود في ستة أشهر يكررها ولا يفرغوا من التدبر فيه واحد يقول لي طيب شفت يا عم يلي بتقول لنا اختموا القرآن كل سهر واللي ما يختمش القرآن كل شهر يبقى هجر القرآن باقي ستة سهر في سورة هود يبقى معنى كده انه بيختم القرآن كل عشر سنين اقول لك ما هم كان نظامهم انه لو ختمة كل اسبوع وختمة كل سنة وفي ختمة اسمها ختمة العمر يعني ايه يعني عنده ثلاث مصحف في جيبه ماشي بيه بالختمة لكل اسبوع كل يوم يقرى منه خمس اجزاء ومصحف ثاني في المسجد بيتدبر فيه فتبقى ختمة كل سنة ومصحف اخر في البيت ده في الخلوة مع الله سبحانه وتعالى سر بينه وبين ربنا قاعد بيقرأ فيه يقف مع الاية ومع الحرف ممكن يقف شخص في كل كلمة من كلمات القرآن فلا يعطل عمل عملا تقدر تمشي بالنظام ده إن شاء الله الخامس التفاهم التفاهم غير التدبر اه يعني ايه التفاهم ان يستوضح من كل آية ما يليق بها القرآن يستمر على ذكر صفات الله وذكر افعاله وذكر احوال الانبياء وذكر احوال المكذبين القرآن يستمر على اوامر وزواجس وجن وذكر الجنة وذكر الناس لابد انك تفر تفر بين قوله تعالى الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر وبين وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأطيعوا الرسول لعلكم ترحموا آية فيها اسماء لا وآية فيها هوامش وآية فيها قصص لابد أن نقف نتفهم عشان كده علي بن أبي طالب لما سئل هل عندكم من رسول الله سيء سوى القرآن ما تصلي رسول يا أخي صلى الله عليه وسلم هل عندكم من رسول الله سيء سوى القرآن قال لا والذي خلق الحبة وبرأ النسمة عرفت بأينا كيف تعملن دي والذي خلق الحبة وبرأ النسمة إني أحبكم في الله ابن قال لي أبناء الوية لا والذي خلق الحبة وإه وبرأ النسمة إلا فهما يأتيه الله من يشاء من عباده. الشيعة الغلات منهم الكفرة. لمشيعة الاثني عشرية اللي في إيران هؤلاء. الحاصل إنهم يقولون إن في مصحف اسمه مصحف فاطمة غير غير المصحف اللي معنا. وإن الرسول ترك عهد إن علي بن أبي طالب أه هو الخليفة. بعده، حاجات الأمة ما كانت ستعرفها ده خاص بها مين؟ علي وفاطمة رضي الله عنهما فسيدنا علي سوء رضي الله عنه هل خصكم رسول الله صلى الله عليه وسلم بسيء سوى القرآن؟ قال لا ربنا يقول للرسول يا أيها الرسول بلغها ما أنزل عليك من ربك وإن لم ترفعل فما بلغت رسالته وعليك ما يبلغت هذا سوء ظن للرسول. الشاهد ان الرسول قال لهم ما عندناش حاجة الا فهم ان ربنا يفتح علينا ونفهم اللي انتم ما بتفهمهوش هي دي القضية فالانسان يفهم اسماء الله وصفاته يفهم احوال الانبياء يفهم ايات الاحكام والاوامر والنواهي يفهم فعل الله باعدائه كعادوة وثمود والذين من بعدهم لا يعلمهم الا الله يفهم كلمات الله كل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لا لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا مددا لذلك ينبغي أن تفهم أما الذين لم يفهموا القرآن فَهَؤُلَاءِ تُبْعَثُ عَلَى قُلُوبِهِمْ قَالَ اللَّهُ قَالَ اللَّهُ وَمِنْهُمْ مَنْ يَسْتَمِعُ إِلَيْكَ وَجَعَلْنَا عَلَى قُلُوبِهِمْ أَكِنَّةً أَنْ يَفْقَهُوهُ وَفِي آذَانِهِمْ وَقْرًا قَالَ تَعَالَى وَمِنْهُمْ مَنْ يَسْتَمِعُ إِلَيْكَ حَتَّى إِذَا خَرَجُوا مِنْ عِنْدِكَ قَالُوا لِلَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ مَاذَا قَالَ آنَفَا أُولَئِكَ الذين طابع الله على قلوبهم واتبعوا أهواءهم الطابع هي الموانع التي سنذكرها إن شاء الله في موانع الفهم السادس التخلي عن موانع الفهم أكثر الناس منعوا عن فهم معاني القرآن لأسباب وحجب أسدلها الشيطان على قلوبهم فعميت عليهم عجائب القرآن حجب الفهم ثلاثة أولها أن يكون الهم منصرفا إلى تحقيق الحروف بإخراجها ومخارجها كان نفسي كلام النهاردة عن العجب بس نعارف أن الوقت هي طول وربنا يصبركم عليا ويصبرني عليكم أن الإنسان مننا لما ييجي النهاردة هيصلي بالناس يوم يمسك المصحف ويقعد ايه يراجع لازم يقف يسأل نفسه طب أنا برجع لي ها طب صل صلى الله عليه وسلم ولما يقف يصلي ويحسن صوته بالقرآن يقول أنا بحسن لي زي ما قلت لكم في درس الإخلاص اللهم ارزقنا الإخلاص يا رب أن صفة المخلص أنه إذا اتهم لا يحرم ولا يبرئ نفسه بل يتهم نفسه ويسيء الظن بنفسه ويقول رحم الله من أهدى إلي عيوبي ويقول قد أكون مرائيا وأنا لا أعلم لازم لما واحد يجي يقول لك قال لما نكون مشتغلين الميكروفون في الهورن يعني بيتلاعلع قوي لكن لما تصلي من غير ميكروفون كده بتصلي حدر ايه اللي جرى فيه ايه عشان الناس بتسمعك بره ولا ايه تقول له جزاك الله خيرا والله يتبقى مصيبة ربنا يعفو عنه الظاهر ان الامر كده يقول لك مثلا يتهمك يقول لك الله انت لما بتصلي يعني يكون جاي بمرتك معاك بيتلاعلع قوي والصوتك يحلو سمعنا يعني ولو ما معاكش مراتك بتقلبنا اوام اوام كده ايه الموضوع هتقول له كذاك الله خيرا والله الظهر انا بخاف منها وتبقى نصيبة تبقى كارثة شاء ف... وهكذا يتهم الانسان نفسه ويحرر نيته فالذي يشغله اثناء التلاوة هو قاعد بيرى زي حالاتي كده ربنا يعفو عني وعنكم يا رب يقول ليه واذا تتلى عليهم آياتها ولا مستكبرا كأن لم يسمعها يا ولا ايه ده يبقى هو اجمعه في ايه انه عايز يموش عايز يطلع كايه كأن يسمعها طب هتفهم انت مش انفع ما انت تنافع ده أنت لا تتخلى عن موانئ الفهم يعني ايه يعني كأنك بتعرف صحرة ليس معك جن ولا إنس ولا بشر ولا خلق ولا رمي إنما أنت قائم بين يدي الله تسمع كلام الله لا فمانع وحجاب من حجب الفهم الانشغال بالتحقيق لغير الله لغير الله اما تعلم التجويد لله فهذا لا بأس به فيش مشكلة خالص الحجاب الثاني الذي ينبغي ان يحترز الانسان منه ان يكون مقلدا لمذهب سمعه بالتقليد وجمد عليه يعني المقصود منه مسألة التأويل انه لما يعرأ الرحمن على العرش استوى سعد ما يقول الرحمن على العرش استوى على طول لم تنط إقرأها الرحمن على العرش استولى استوى يعني استولى فما يفهمش وقالوا إن لام المسلمين في زينون اليهود لما اليهود أمروا أن يقولوا حطة قالوا حنطة المسلمين أمروا أن يقول الرحمن على العرش استوى قالوا استولى فاللم ذي زينون اليهود بالضبط والعيز بالله إنما ينبغي أن تكون حقيدتك أن تتأمل صفة العلو والاستواء هي من الصفات التي تكررت في القرآن بغرض التنبيه على جلال الله وعظمته راجع كل المواضع سبع مواضع التي وردت فيها هذه الآية الرحمن على العرش السواء تجد فيها التنبيه على عظمة جلال الله الثالث من حجب الفاء أن يكون مصررا على زم او متصفا بكبر او مبتلا بهواء الحجاب الثالث من حجم الفهر ان يكون مصرا على ذنب او متصفا بكبر او مبتلا بهواء فان ذلك سبب ظلمة القلب وصدأه وهو كالخبث على المرآة وهو اعظم حجاب للقلب به حجب الاكترون وكلما كانت الشهوات اشد تراكما كانت معاني كلام الله اشد احتجابا وكلما خف عن القلب اسقال الدنيا قرب تجلي المعنى فيه القلب مثل المرآة والشهوات مثل الصدأ ومعاني القرآن مثل الصور التي تتراء في المرآة الرياضة للقلب باماطة الشهوات مثل صقل الجلاء للمرأة شرط الله عز وجل الانابة للفهم والتذكر قال تعالى تبصرة وذكرى لكل لكل حفظ ايه منيب قال تعالى وما يتذكروا الا من ينيب وقال انما يتذكر اولو الالباب فالذي اثر غرور الدنيا على نعيم الاخرة فليس من ذوي الالباب لذلك لا تنكشف له اثرار الكتاب عشان تفهم تنب. اللهم تو علينا توبة النصوحان السابع التخصيص السابع ليه التخصيص يعني ايه يعني ايه التخصيص أن يقدر أنه المقصود بكل خطاف فإذا سمع أمرا علم أن الأمر متوجه إلى شخص نهيا أن النهي مقصود به ذاته أن إن سمع وحدا أو عيدا فكمثل ذلك إن سمع قصص الأولين علم أن الثمر غير مقصود وإنما المقصود لاعتبار لذلك لما سمع بعض السلف قبل الله عز وجل فلما جاء أمرنا جعلنا عاليها سافلها وامطرنا عليها حجارة من سجيل منضود مسومة عند ربك وضع يده على رأسه ودارا قيل لي مساجر قال ألم تسمع وما هي؟ من الظالمين ببعيد أنا خائف لا تنزل على دماغي وما هي من الظالمين ببعيد لذلك حين نسمع القرآن ينبغي أن نوجهه إلى أنفرسنا إلى ثواتينا يحذر المنافقون أن تنزل عليهم سورة تنبيهم بما في قلوبهم قل استهزئوا إن الله مخرج ما تحذرون بتعرى القرآن وكلنا يتهم نفسه بالنفاق وتعد تتأمل تقول اه الكلام دا عليا او الكلام دا المقصود بي انا او دا مثل انا يا رب يا رب بلطف يا رب ارزقني توبة يا رب وهكذا هذا القصص القرآني العظيم مثل التسليع كثير من الاخوة يسهل حفظ الثور والآيات التي فيها قصص ويراها مش مقصود بها التسليع ولا مقصود بها هذا وإنما قال تعالى وكذلك نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤاد قال لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب ما كان حديثا يفترى فليقدر العبد أن الله تبت فؤاده بما قصه عليه من أحوال الأنبياء وصبرهم على الإيزاء وتباتهم على الدين انتظارا لنصر الله وكيف لا يقدر هذا والقرآن ما أنزل إلا هدى ورحمة اسمع كيف أن القرآن نعمة قل الحمد لله إي والله نعم من نعم ربنا بل من أعظم النعم علينا نعمة القرآن قالت تعالى واذكروا نعمة الله عليكم وما أنزل عليكم من الكتاب والحكمة يعظكم به وقال تعالى لقد أنزلنا إليكم كتابا فيه ذكركم أبل تعقلون وقال تعالى وأنزلنا إليك الذكرى لتبين للناس ما نزل إليهم قال تعالى كذلك يضرب الله للناس أمثالهم وقال تعالى واتبعوا أحسن ما أنزل إليكم ما أنزل إليكم من ربكم وقال تعالى هذا بصائر للناس وهدى ورحمة لقوم يوقنون وقالت تعالى هذا بيان للناس وهدى وموعظة للمتقين إذا قصد بالخطاب جميعنا، فقد قصد الآحاد فأنت أيها القارئ الواحد مقصود بهذا الخطاب قال تعالى وأوحي إلي هذا القرآن لأنذركم به ومن ومن بلغ أي من بلغه هذا القرآن قال محمد بن كعب القرظي من بلغه القرآن فكأنما كلمه الله الله كلمك عمرك ونهاك إذا قدر ذلك لم يتخذ دراسة القرآن حمله بل يقرأه كما يقرأ العبد كتاب مولاه الذي كتبه إليه ليتأمله ويعمل بمقتضاه مش القرآن على الطرب مش القرآن على المجنين مش القرآن يتعمل إحجبة لا وإنما ليعمل به ليعمل بهذا القرآن قال بعض العلماء هذا القرآن رسائل أتتنا من قبل ربنا حز وجل بعهود نتدبرها في الصلوات ونخف عليها في الخلوات وننفذها في الطاعات والسنن المتبعات كان مالك بن دينار يقول يا اهل القرآن ما زرع القرآن في قلوبكم ما زرع القرآن في قلوبكم يا اهل القرآن ان القرآن ربيع المؤمن كما ان الغيس ربيع الارض الكلمة دي لها تكملة قال ايه فاذا نزل الغيث على ارض متنجسة وفيها حبة نبتت الحبة رغم مكانها من النجاسة فلو في قلوبكم حبة خير لانبتها القرآن شوف لما يكون في البعض البعر اللي هو براز البعير فيها حبة درة او حبة قمح او نواة بلح وتفى الريح عليها الرمز ودي اللي بيسموها خضراء الدمن فالدمن هذه ان تكون هذه الحبة في الروسة وغطاها الرمز ينزل المطر تنبت وتخرج خضراء متوخجة جميلة لكن أصلها في نجاسة فإذا كان في القلب نجاسة رغم أن في القلب نجاسة لو فيه حبت خير لأنبتها القرآن اللهم أنبت الخير في قلوبنا قال قتال لم يجالس أحد القرآن إلا قام بزيادة أو نقصان قال تعالى وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارة الثامن التأثر أن يتأثر قلبك بتلاوة القرآن التأثر وتأثير مختلف فحين تقرأ آية فيها وصف الجنة غير لما تقرأ آية فيها وصف النار. غير لما تقرأ آية فيها وصف الله. غير لما تقرأ آية فيها و... ذكر عم الله عليه. غير لما تقرأ آية فيها وعيد. غير لما تقرأ آية فيها صفه الرسول صلى الله عليه وسلم او الرسل غير لما تقرأ آية فيها ذكر المكذبين الى آخره. لازم يتأثر قلبك تأثيرات ايه مختلفة. الإخوة وذي نتيجة تربية قاصرة. بيستنوا الآية اللي فيها ذكر النار ساعة ما يبدأ يقرى الشيخ محمد حسن ربنا يحفظه يا رب وينفع به يبدأ يقرى صلتقاف يقول أيها لحد يوم نقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد ليه كده وكل اللي فان عمل ايه ماذا صرع في قلبه هو حط عينه على حتة معينة ويفوت كل حاجة كل دي يتفاوي فوته ليه لأنه ينتظر شيئا ما ما تعملش كده ابدا ابدا وانما تدبر كل آية وانفعل مع كل مع كل آية وتأمل كل حرف وتفاعل مع كل حرف واعطي كل حرف حقه الله ذكر اربعه شروط والعف ان الانسان لفي خسر الا الذين امنوا دين من واحد اثنين. وعملوا الصالحات 3 وتواصوا بالحق 4 وتواصوا بالصبر الله عز وجل ذكر اربعه شروط اخرى واني لغفار لمن تاب واامن وعمل صالحا ثم اهتدأ تاب آمن عمل طالحا اهتدأ تتأمل تأمل تأمل الجامع إن رحمة الله قريب من المحسنين لابد أن تتأمل وتتدبر وتأخذ من كل آية المقصودة بها أنا مش عزيزة أذكر أمثلة هنطلق إلى التاسع التاسع أيه الإخوة الترقي يعني دركات القرآن ثلاثة خلي بالك عشان نشوف إنت في أينه درجة إنت في الدرجة إيه تمنه دب خلي بالك صلى رسول صلى الله عليه وسلم درجات القرآن ثلاثة أدناها أن يقدر العبد كأنه يقرأ القرآن على الله عز وجل بين يديه وهو ناظر إليه مستمع منه ده ألحاك إنك لما تعرف أفتك إحنا ما وصلناش لسه الآن لحاجة دي وصلنا ربنا يرزقك إنك لما تعرف القرآن تحس ان كوائب بين ايدين ربنا بتقرى كلام مين كلام الرسول قال كده قال اذا قام العبد في الصلاة ان الله ينصب وجهه لوجه عبده في صلاته فوانت واقف في الصلاة ماسك المصحف او مش ماسكه بتقرأ كلام الله يبقى تتأمل ان كوائب بين ايدين مين الله تقرأ ايه كلامه وهو يسمع منك طب ساعت لو انت تخيلت كده يبقى حالك ايه السؤال والتضرع والتملق والابتهاج يبقى انت بين اي ربنا تطلب بقى الدرجة الثانية ان يشهد بقلبه كأن الله عز وجل يخاطبه ويكلمه يناديه بانعامه وإحسانه المقام الاولان ان انت اللي ايه اللي بتارى يبقى تسأل وتتملق وتتضرع طب لو ربنا بيكلمك يبقى المقام ايه الحياء والهيبة والتعظيم والاصغاء والفه الدرجة الثالثة ان يرى في الكلام صفة المتكلم فلا ينظر الى نفسه ولا الى قراءته وانما يعرف الله من خلال اسمائه وصفاته فين؟ في القرآن فحينها يعيش حياة حقيقية او من كان ميتا فاحييناه وجعلنا له نورا لقد جاءكم من الله نور وكتاب مبين يعيش في النور ويترك الظلمة بالمعنى الصحيح ان تعرف الله ما نقصد حلول واتحاد ولا نقصد كشف ولا نقصد فناء كل كلام الصوفية بره خالص ما الناس علاقة به انما اكلمك بكلام سني محف العاشر التبري الترقي تسعة العاشر التبرئ أن تتبرأ من حولك وقوتك والالتفات إلى نفسك بعين الرضا والتذكية إذا تليت آيات الوعيد والمدح للصالحين فلا تشهد نفسك معهم بل يشهد الموقنين والصديقين فيها ويتشوف أن يلحقه الله بهم وإذا تلى آيات المقت ودم العصات والمقطرين سهل نفسه هناك وقدر أنه المخاطب خوفا وإسلاقا قال ابن عمر اللهم إني أستغفرك لظلمي وكفري قيل هذا الظلم فما بالكفر قال ألم تسمع قول الله إن الإنسان لظلوم كفار فاتهم نفسه عائسة رضي الله عنها لما سئلت عن ثم أورثنا الكتاب الذين الصفين من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بخيرات قالت اما الظالم لنفسه فمثلي ومثله التبرؤ من الحول والقوة وان تشهد نفسك في الظالمين فتستغفر وان تسمع وصف الصالحين فتدعو الله ان يجعلك منهم. اخوتاه طولنا عليكم لكن سامحونا ونسأل الله أن ينفعنا وإياكم وأن يعلمنا وإياكم ما ينفعونا وأن يجعل ما علمنا حجة لنا لا علينا أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم وصلى الله على نبي محمد والحمد لله رب العالمين قل سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أن نستغفر لكم ونستغفر